الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الكلام إلى أن الزمان إذا كان في الواجب كما لو قال إنما يصح الصوم إذا كان الزمان نهارا وإنما يصح غسل الجمعة إذا كان الزمان نهارا فشككنا في بقاء النهار وعدمه فهل يجري استصحاب النهار إلى حين الغسل لإثبات صحة الغسل أم لا وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن النهاريه تارة تؤخذ على نحو التركيب وتارة تؤخذ على نحو التقييد فإن كان المأخوذ في الواجب النهاريّة على نحو التركيب اي ان الواجب هو صوم الزمانين مع وجود نهارين في ذلك الزمان فهنا wanneer امكن اثبات الواجب worden حيث ان الجزء الاول وهو صوم زمان محرز بالوجدان والجزء الثاني وهو وجود نهار في زمن الصوم بال استصحاب بقاء النهار إلى حين الصوم إلا أن التركيب غير معقول في القيود غير الاختيارية فإن القيد الماخوذ في الواجب تارة يكون اختياريين كالطهارة وتارة يكون غير اختياريين كدخول الفجر وبقاء النهار وامثال ذلك فان كان اختياريا صح التركي بان يقال الواجب على المكلف صلاه وطهارة فلو شك المكلف حين الصلاه أنه على طهارة أم لا وكانت الحالة السابقة المحرزه هي الطهارة استصحب الطهارة إلى حين الصلاة فتم المركب وأما إذا كان القيد غير اختياريين ناحو النهار بأن يقول المولى له يطلب منك صوم زمان مع نهار فإن الجزء الأول يمكن تحصيله واما الجزء الثاني وهو وجود النهار حين الصوم فليس اختياريا كي يتعلق الامر به فالامر بالمركب امر بكل جزء مين ومقتضى ذلك أن يكون الجزء اختياريان فلا يتصور تركيب مع غير الاختياري وإن كان مأخوذان على نحو التقييد بأن قال الواجب هو الصوم في النهار حيث يتحقق ظرفية ويكون النهار ظرفا للصوم لا مجرد ترانهما كما في فرض التركيب بل لا بد من تحقق ضرفية فمن الواضح حينئذ ان استصحاب بقاء النهار الى حين الصوم لا يثبتوا ظرفية النهار للصوم إلا بالأصل المثبت فبناء على ذلك يستحكم الإشكال في استصحاب الزمان مع كون الزمان قيدا لل. واجب بخلاف ما لو كان قيدا للوجوب فإنه يتصور أن يكون على نحو التركيب لأن قيود الوجوب لا يجب تحصيلها ولا يتعلق بها الامر فلا مانع من تصور التركيب في موضوع الوجوب وانما الاشكال في التركيب في الواجب وقد يتخلص من هذا الاشكال بوجوه الوجه الاول ما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ قدس سره من ان التركيب معقول وَإِنْ كان القيد غير اختياري فَإِنَّ مرجع التركيب الى مفاد واو الجامع قَالَ قال المولى يجب عليك الصلاه مع الطهاره فان مرجع المعيه الى مفاد واو الجامع اي ان الواجب عليك ان يحصل اقتران بينهما في الوجود لا كل منهما في نفسه مع غمض النظر عن حيثيه الاقتران وإلا لتحقق هذا المركب أن تكون الطهارة في يوم الجمعة والصلاة في يوم الأربعة وَإِنَّمَا مَرْجِعُ التَّرْكِيبِ إِلَى مَفَادِوَا وَالْجَامِعِ أي أن المطلوب صلات وطهارة لأن المطلوب صلاة طهارة ومقتضى ذلك القدرة على إيجاد هذا المركاب وهذا كاف في تعلق الأمر به فحينئذ يقال المطلوب من المكلف صلاة مع نهارين. أو صيام مع شنو نهارين بمعنى مفادوة الجامع فكما يتحقق هذا المركب ب تحصيل الصوم حين النهار يتحقق هذا المركب ب. أن يكون في النهار فيصوم إذن فبالنتيجه لا مانع من دعوة التركيب في الواجبات لا مانع من دعوة التركيب في القيود المأخوذة في الواجبات وإن كان القيد غير اختياريين إذ ليس المطلوب إيجاد النهار كي يقال بأن تحصيل النهار غير اختياريين وإنما المطلوب اجتماع النهار بالصوم وهذا امر ممكن فاذا شك في بقاء النهار الى حين شنو الصوم استصحب بقاء النهار الى حين الصوم وبهذا الاستصحاب يتمل ال ويجيب المطلوب ولكن الكلام محل تأملين خلي التأمل عليكم مو كل شيء نجيبه مو مناسب هم الاستاذ الناقش في كل شيء هذا ها سمع بشنو عدم الصوم لانه عدم الصوم وشو عدم الصوم هو صايم والآن صايم ما يدر شنه بعد شون صاحب علم الصوم لا يعلم هل, هل وقع صمه إلى في النهار أو لا هو. نهار كان سابه بعد علم النهار شنو بعد هل وقع الصوم في النهار أو لم يقع في النهار هذا كاستصحاب عدم المقيد يعني يقولون في المركبات لا يصح استصحاب عدم المقيد لأنه لا أثر للمقيد ليس محلا للأثر حتى يستصحب <تصفيق> عدمه له وإلا لجاء الاعتراض على الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة لأن الإمام استصحب الطهارة إلى حين الصلاة في صحيحة زرارة وكان ينبغي على الشيخ عليه أن يعترض على الإمام بأن استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة معارض باستصحاب عدم الصلاة في ظرف الطهارة فما ذكره الامام في صحيح الزراره معارضون باستصحاب عدم الصلاه في حين الطهاره فما هو الحال ملي يعني يقولون لان الموضوع مركب وكيف تستصحبون عدم المخيه خويا تختاروا أن الموضوع مقيد يا تختاروا أن الموضوع مركب. بلي؟ نختارتم أن الموضوع مركب. لا معنى لأن تستصحب عدم الصلاة حين الطهارة لأن هذا استصحاب عدم المقيد ومفروض المقيد لا أثر له. وإذا الموضوع مقيد من الأول لا يجري استصحاب الطهارة لأن استصحاب القيد لا يثبت التقييم. اتبار هذا عنوان انتزاعي سبق الكلام فيه. قد تكوني هو نفس الشيء يعني المفروض شاء الله في المعنى. <تصفيق> الوجه الثاني ما افاده المحقق الاصفهاني قدس سر رهوب بان الصحيحه و تقييد للتركيب اي ان المطلوب الصوم في النهار وهذا هو ظاهر الادله ولا يريد عليه اشكال المثبتيه والوجه في ذلك ان استصحاب بقاء النهار الى حين الصوم كما يثبت بقاء النهار تعبدا لاننا لا ندري هل النهار باق واقعا ام لا فالاستصحاب يثبت بقاء النهار تعبدان فكذلك يثبت بالاستصحاب وجود النهار التعبدي وجدانا لأنه إذا ثبت أن هذا الآن شنو نهار تعبدا، فالنهار التعبدي حاصل وجدانا لأن التعبد قطعي بعد، فالتعبد ببقاء النهار أمر قطعي. اذن فنهار التعبدي محرز بالقطع واذا ثبت ذلك ثبت لازم لازم حجه ها ثبت ورفيه نهار التعبد للصوم بالوجدان وليس بالتعبد نعم ظرفية النهار الواقعي للصوم أمر مشكوك لكن ظرفية النهار الذي حكم الشارع ببقائه للصوم أمر وجدانيون ومقطوع به فالآن يوجد إشكال إشكال الأصل المثبت بعد أن كان أمرا وجدانيا شون قصة هذه استصحاب القيد لإثبات التقييد مو أصل المثبت هذا التعبد كان بالقيد مو التعبد بالتقييد صار أصل مثبت. قال هو يقول بان بعد ان ثبت لنا ان الشارع يحكم ببقاء النهار الشارع حكم ببقاء النهار حو. حكم الشارع ببقاء النهار مقطوع به لو مشكوك متعبدا مقطوع به بين حكم الشارع بالتعبد مقطوع به مقطوع بي. لأننا نقطع بجريان الاستصحاب في المقام نتيجة الاستصحاب نشكو فيها لكن نفس جريان الاستصحاب خلنا نقطع به صح ولا لا إذا النهار الاستصحابي شنو مقطوع بي. النهار الواقع مشكوك لكن النهار الاستصحابي مقطوع بي. لأننا نقطع بتعبد الشارع ببقائل نهار فإذا قطعنا بالنهار الاستصحابي إذن ظرفيه النهار الاستصحابي للصوم ظرفية وجداري ما تحتاج لإثبات بعض. هذا هو ولكن فإن قلت فإن قلت فإن قلت انما يجري الاستصحاب لاثبات اثر المستصحاب ومقتضى كلامكم ان لا اثر للمستصحاب وانما الاثر للاستصحاب نفسه اي ان النهار تعبدي لا أثر له وإنما الأثر للتعبد بالنهار لا لنفس النهار مثلا إذا شككنا في أن الطهارة حاصلة أثناء الصلاة أم لا إنما يجري الاستصحاب في الطهارة لتنقيح شنو أثر الطهارة نفسها ألا وهو صحة الصلاة لأن صحة الصلاة منوطة بالطهارة فيجري الاستصحاب في الطهارة لتنقيح أثرها أما لو كنا نريد اثرا لنفس التعبد بالطهارة لا للطهارة لم يجر الاستصحاب فإن شرط جريان الاستصحاب في شيئين أن يكون لهذا الشيء أثر في نفسه يراد بالاستصحاب تنقيحه لا أن المقصود ترتيب أثر لنفس الاستصحاب مع غمض النظر عن المستصحاب. من دليل التنزيل؟ وهنا وهنا فمن ينكر التنزيل ش يقول؟ فمن ينكر التنزيل وش يقول؟ فمن ينكر التنزيل يقول الاستصحاب ما في تنزيل مجرد وظيفة عمل ش يقول؟ ف وهنا المفروض ان النهار ليس له اثر فاستصحاب النهاري لم ينقح لنا اثرا للنهار حتى يجري فيه الاستصحاب وانما بعد الاستصحاب حصل اثر لنفس الاستصحاب وهو وجود نهار استصحابيين فإن قلت يعني ان قلت قلت جرى الاستصحاب في اي شيء فرع اثر عمليين والا لكان الاستصحاب لغوان وكما تندفع مولانا الجليل وكما تندفع اللغويه باثر للمستصحاب تندفع اللغويه باثر للاستصحاب فيكفي في جريان الاستصحاب في اي شيء وجود أثرين ولو كان ذلك الأثار في طول الاستصحاب كما في المقام ولكن السيد الصادر أشكل على المحقق الإصفهاني اعلى الله مقامهما بأن قال اما ان يستفاد من الدليل ان الشرط في صحه الصوم الاعم من النهار الواقع والنهار ال تعددي او يستفاد من الدليل شيخ شيخنا يستفاد من الدليل ان شرط الصحاه النهار الواقعي لنهار الاعام فإن استفيد من الدليل أن الشرط هو الأعام صحيح. مصح الكلام إذن فالصوم صحيح واقعا عند الشك في بقاء النهار لأن شرط صحته واقعا النهار الأعام وبالاستصحاب ثبت نهار تعبدي فتحقق الشرط الواقعي لصحة الصوم ومقتضى ذلك أنه لو تبين بعد ذلك أن النهار قد انقضى لا يجب عليه القضاء لأن الصوم صح واقعان اذ شرطه النهار العام وهذا مما لا يقول به أحد وإن كان المستفاد من الأدلة أن الشرط النهار الواقعي لا النهار الأعام فبناء على ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع استصحاب النهار فإن استصحاب النهار إلى حين الصوم لا يثبت ظرفيت حتى النهار التعبدي لا يثبت ظرفيت النهار التعبدي للصوم والسر في ذلك انه لا معنى للنهار التعبدي الا حكم الشارع بان يقول الشارع انا حاكم بالنهار وان لم يكن هناك نهار ومن الواضح ان الحكم الشرعي لا يكون ظرفين للافعال فليس هناك شيء حتى يكون شنو ظرفا بالوجدان الى الصوم بل ليس الا حكم الشارع ببقاء النهار والحكم الشرعي ليس ظرفا للفعل فكيف يدعى انه يترتب على استصحاب بقاء النهار الى حين الصوم شنو ورفيه النهار التعبدي وجدانا للصوم وهذا يريد على المحقق المحقق الإصفهاني العقل الفعال إذا كان مراده من الظرفية الاحتواء والاشتمال والإحاطة. واما اذا كان مراده من الظرفيه الاجتماع فالامر شنو حاصل اذ ما ثبت حكم الشارع ببقاء النهار كان اجتماع الصوم معه امرا شنو محرزا بالوجدان لا ولا حاجه الى التعبد في ذلك فاذا كان منظور السيد الشهيد قدس سره الى الظرفيه بمعنى الاحاطه فالامر صحيح لا معنى لان يقال بان حكم الشارع محيط بالصوب ومشتمل على الصوب ولكن إذا كان المراد من الظرفية في كلام المحقق الإصفاني الاجتماع والاقتران فإن هذا الاقتران حاصل وجدانا نعم بناء على ذلك يرد الإشكال على الوجه السابق وهو ما ذكره الشيخ الاستاذ فان الشيخ الاستاذ ارجع التركيب الى مفاد واو الجامع ومفاد واو الجامع اما نفس حصول الجزئين او حيثيه زائده وهي اجتماعهما فان كان نفس حصول الجزئين عاد اشكال السيد الصادر بعدم معقوليه التركيب في القيود غير الاختياريه وان كان حيثيه زائده الا وهي حيثيه الاجتماع التي يقصد بها المحقق الاصفهاني الظرفيه فان استصحاب بقاء النهار الى حين الصوم لا يثبت الاجتماع والاقتران الا بالاصل المثبت فتامل ولا تغفل ياتي الكلام يوم السبت ان شاء الله تعالى شو درس الخميس ما في تفاعل واحد نام واحد دايخ